وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآئِ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا ذكرون نعمت الله عليكم إذ جاءتكم دنود فأرسلنا عليهم ريحا ودنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 وَإِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُهُمْ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرُجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الْنَّبِيَ يَقُولُنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقفارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل مئلين ولا يأتون البأس إلا قليلة أشحَّة عليهم فإذا دَعَى الخوف رأيَهُم يَوْضُرُونَ إليكَ تَدُورُ عَيْنُهُمْ كَالَذِي يُؤْشَأ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل الصَّالِحَاتِ يُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويصهركم تفهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأدرا عظيما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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زودناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرد في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا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 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزوادك التي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك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 وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحْلُ لكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدٍ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَادٍ وَلَوْ أَعْدَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا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 الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن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 لا دناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا وَلَا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت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 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَضَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُنْ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها